خمسة، استمع إلى الأعداد وأعدها، ثم اكتبها في دفترك ثلاثة عشر دفترا أربعة عشر دفترا خمسة عشر دفترا ستة عشر دفترا سبعة عشر دفترا ثمانية عشر دفتراً تسعة عشر دفتراً عشرون دفتراً ثلاث عشرة ساعةً أربعة عشرة ساعةً خمسة عشرة ساعةً ستة عشرة ساعةً سبع عشرة ساعة، ثماني عشرة ساعة، تسع عشرة ساعة، عشرون ساعة،